فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم ماتاكم ما بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم ولا نخرجنهم منها ذِلَّةٌ وَهُمْ صَادِقُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ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 من الكتاب انا اتيك به يقبل ان يرتد اليك طرفك فلما راهم مستقرا عند قال هذا من فضل ربي ليبلني اشكر ام اكفر ூஷ்டிர்வன் கோலம் ஃபிரிலுவஞ் அம் அக்ஃபுர் வக்கம யஷ் கும்க غَنِيٌ كَرِيم قَالَ لَكِ لَهَا عَرْشُهَا نُورٌ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 ச ம கன்துமிஸ்மிளீஸ் ஸ்வஹசிவூசய قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّمْرُودٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ